يا قيام يا سبكم الله استووا الله أكبر الله.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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولينظروه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَعِيرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُقَصَّلًا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 فَكُلُوا مِمَّا دِفْرَ فَكُلُوا مِمَّا دُكِرَ سَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ سَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَوْطُرِرَتُمْ إلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضْلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ سَمُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ نَفِسَ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 وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نقت مث لما أُتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام لربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله. الله. سمع الله لمن حمده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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إيه شئ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء وكما أشاءكم من درية قوم آخرين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 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرة والأنعام نصيبا فقلوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم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 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهام بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتران على الله قد ظلوا وما كانوا محتدين الله الله سميع الله لمن حمده ربنا و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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثين أم اجتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسطا أهل لغير الله به فمن الطر غير باقي ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والونم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعذم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 ذانكم ووصاكم به لعلكم تعقلون الله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 ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات اللي يبلونكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله. سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الف لام ميم صاد كتاب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 قال فبما أوعيتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذو م مدحورا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 Allah سميع الله من حمدا ربنا ولك الحمد <تصفيق> الله أكبر الله Oh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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله, الله سمع الله نيمن حميد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 a lot of